خداعه الكفيل صوت ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة من ا ل ع ت ب ة ا ل ع ب ا س ي ة ا ل م ق د س ة تقدم ل أ ن ك جوهره لأنك ج و ر برنامج يبحث عن ثوابن ا ل إ ب د ا ع في ذاتك يعانق أ و ر ا ق ك ويحرك أ ق ل ا م ك فيبحر بلا حد ل أ ن ك جوهر في, في صمتك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 ل أ ن ك جوهره برنامج من إ ع د ا د وتقديم على محمد لأنك الصائغ بإجمال التحايا المسائية الكريمات الله نبتدأ نحييكنا مستمعاتنا إن جوهر إخراج مه المسائية مستمعاتنا إن شاء الله مع كنا مشوارا جديدا من برنامج ل أ ن ك جوهره ة إذن إن مستمعاتنا الفضليات إن شاء ا ل ل ننتظر الاتصالات والمشاركة إن شاء الله في البرنامج الاتصالات الهاتف والمشاركة رقم العرضي رقم مكرر مكرر ورقم الأثير شاء الله الآسيا على في ورقم اللهم م ن ي ة ا ل صل على محمد و آ ل ه و سيدنا به اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سوره حلقة ل هذا ا ي و موضوع إن شاء الله ببركة الله ببركة عز ج ل حلقتنا لهذا اليوم ومحورنا يدور حول موضوع مميز في موضوع تنمية إذن مستمعاتنا ومحورنا م يدور و مميز في ا ل ت ن م ي ة الذاكره ب ش ر ي تنمية ة موضوع ا ل ة إذن مستمعاتنا ذ ا ا ل م و و ض ع فيه الكثير من ا ل أ م و ر التي لا بد من التطرق لها إ ن شاء الله تحمل في طياتها والمحاورة من المعاني الكثير في التي إن شاء الله سوف نتناولها في هذه ا ل ح ل ق ة مع ضيفتنا الدائمه ة مدربة التنمية البشرية السيد سوزان حياكم ا ل ل حميد أهلا نبتدأ وسهلا الله يسلمكم ضيفتنا إذن إن شاء الله نبتدأ معكم بعون الله لهذا يسلمكم الكريمة وجل اليوم الذاكرة ضيفتنا شاء وموضوعنا ومحورنا بعون تنمية معكم إذن إن عز أ ك ي د مستمعاتنا ا ل ف ض ل ي ا ت سمعوا بهذا المحور و بهذا الاسم و خ ا ص ة في موضوع ا ل ت ن م ي ة ا ل ب ش ر ي ة هذا العالم المطول كما نقول الذي يحوي على الكثير من الامور أ م تنمية و ر ل قبل لهذا ل ذ ا ا ك ر نتطرق ة أن ض و ع قبل أن ن ت ط ق أقسام لكثير الموضوع بداية ما هي ما هو مصطلح الذاكرة؟ بداية من ما هذا هو بسم الله الرحمن الرحيم وصلت وسلم على خير الكلى محمد المصطفى على ي ق ا ل طهرين اما اذكره فانا امن او احد نعم لتنعم الله بها علينا لله علا و هي عمليا في الدين لسترجال مالومات و تخزينه هذا كمستله عمليا في الدين لسترجال مالومات و تخزينه اذا هي ك م ص ط ل ح ع م ل ي ة تخزين المعلومات و ن ف س استرجاع ل و ق ت ا هذه المعلومات أنه هذه أذكر ا ل ل م ع و م تذكر هذه المعلومه يحتاج إلى الكثير من الأمور. يحتاج إلى الأمور الأمور شاء ا إلى إلى إن ل ل نطرق من بعض إلى الذاكرة ال... الذاكرة القصيرة هو الذاكرة القاسرة المدى الذاكرة أنواع أنواع هناك من هو الوقتية هذه الذاكرة أو أولاً الذاكره الوقتيه ة ذ ه تكمن في ان ا ل إ ن س ا ن يتذكر الشغله ا ل آ ن ي ة لنفرض ان تتصل ن ي برقم معين ف ز م ي ل ت تطيش الرقم لأنت ما حاضرته ما فترددت إليك ف أ ي تستطيعين تتصلين بهذا الرقم على سماعها يعني سماعتيها إجيتي إنتي كررتي شو بين بين واتصلتي إن ناسيته لأنه أصلاً ما شغل دقائق. شغل وقتية مريتي بي فتشوفين إيش تتذكرينه تتذكرينه ترجعين بيت أو تروحين غير تنسين شكل فهي ساعة نفسك وأنا نص نوحك إنه لأنه الآن ممكن ممكن المكان آنية هسا خمس بس بالرقم الرقم ما مقدار موجود قدام لما ما هذا أصلاً دقائق واحد ولا دقائق هذا الشخص ذاكرة حتى تلقى وقتية ت شكله شكل شو شغلة أو أو ط يرتبط ب ي وجودها ب أ م ر معين كان يكون أمر صوري أ و صوتي أ ح ي ا ن ا يمكن تحدث ح ا د ث ة م ع ي ن مع شخص、آه. معين قد تكون لمده ثواني ولكن مثل ما نقول اللي وراها المعلومات راح ذاكرة قصيرة قصيرة المدى قصيرة المدى هذه تيجي تأخذ المعلومات من خمسة إلى سبعة إلى نعم من هذه تاخذ المعلومات التي تتقي هي لكنه ما تخزنها بالذاكره ط و ي ل ة المدى إ ل ا بعد ان تربطها برابط نعم. مثل ما قلت يا س ت ا ذ ايش خطرتي لانه تربطها برابط أ و بالتكرار أ و بعدين رح نجي على عمليات ك ي ف ي ة خزن المعلومات بالذاكره ة نعم ن مثل ما طيب شيء ذكرت آخر شي ذاكرة هذه الذاكرة ذكر المدار بحياة الإنسان مثلا شغلات بالزغور أو شغلات مثلا صالت يمكن تستمر طويلة مدة طويلة أو دي هي عليها نعم طيب تستمر لحد معين ذ ا ك ر ة ط و ي ل ة المدى عند الإنسان حسب هذه المعلومة حسب حفاظه س ب ح على هذه المعلومات أن ا لكن إ ن ن من س ا ي ب ر المرحلة يوصل في ي م ع ة قد م ث ل الحاله ينسى و ا ب ب ع يعني ض يقول أنتو لا مثلما ل ا أنه ذكرته ك يذكر س بعض أ م و ر في ي ح ا ت ومن هو ك ا ن ا ل ا ر ك ن أنه تصاب الذاكرة ف س ي ة ممكن ت أ ث ر عليها ب ز ا ي تأثيرات كثيرة نعم أكو كثير تأثيرات د أنه أكو هناك نعم إن شاء ا ل ل ل ه نتطرق ه ا بخلال البرنامج ت أ ث ر على ا ل ذ ا ك ر ة وكيفيه ة المعلومة أو ما تبقى تبقى ما يعني أو المعلومه ي ا ر الكبيرة اللي تتذكر شغلات بالزغر البارحة تتذكرها رابطتها الربط أ لأنها ة اللي شغلات شغلات صادت لها ما ليش ممكن هي شغلات لها البارحة هي ما تتذكرها. ليش لأنها ما في ما ي ن رابطة ش غ بالزغر ل اللي ا ت ج د او ل الأربعين إ ن ن من س ا يعبر ي الأربعين ذاكرتي ق و ل ه ا أنا ا عبرت ما ت تضعف ذ ك ر ت ي يطي قامت إشارات تضعف هو ده س ل ب ي ة للدماغ هذه ا ل إ ش ا ر ا ت هي راح تأثر سلبا ً على ا ل ذ ا ك ر ة بينما الاشارات ا ل إ ي ج ا ب ي ة راح ت ع ط ي اكثر ق و ة للذاكره ة نعم أحسنتم طيب ضيفتنا نعتذر أننا عندنا لمقاطعتكم اتصال طيب ويبدو شاء ل ل إن ناخذ من ويانا إن الاتصال شاء الله؟ الأختهم سلام علي عليكم سلام عليكم وعليكم السلام و ر ح م ة الله و أ خ ت ي كيف ك ه م ل على محمد ل ى محمد وعلى م ح م ل محمد وعلى م ل ى ل ى م ح ع ل ى محمد وعلى محمد و ل محمد و ل ى محمد وعلى ع ل ى محمد وعلى محمد ت ع ل ى محمد وعلى م ح و ع ل محمد و ل م وعلى م ع ل ى م ح م ل ى محمد و ع ا ى م ل ى م ح ع ل ى محمد و ع ح م د و محمد وعلى م ح م ل ى م ح م محمد و ع ل ل ل ى محمد و ع م ع ل محمد و ل ى م طبعاً ولكن م س النسيان أ ل ة ذ ر ة ي ع ي هي هاي نأمن ر ب ان ل ل ع ا م ي ي لو ك ل إ ن س ا ن ي ا ك ا ر ي ك يمكن م ا ق د ر ن اخرى نسامح ا ل آ لان ق د ر ا ي ع ن ي ا ك اشياء اخرى لان هناك ل ى ط ع ا لإنسان س ي ا ن ونسل مع ذ ك ء اخرى ل أ لان هناك اشياء بيتي يعني أي أ م ر ه ا خ ر ن تذكر ت كورس ايام طفولتها نعم حتى أ ي ا م الطفوله ت ا لذا نعم ن فقط ك تذكرها أجل مسؤال قمت أيام و كنت كنت يعني أنا حتى هبيبي نعم حاجة خلان كذا مزل أدرس أقول ذكريني أأخذ كدا أأخذ كدا حتى مرات يعني احفظها بعض الفرق التي ج م ا ا ا ل ل ع ب ر ف ه ت ذ ك ر ن ي بها、نعم. شوفي حتى ا ل أ خ ب ا ر من ت س م ح ه ا ي ا واحدة مرة تسمحها بطريقتها ي تحكي تحكيها ن والد للأخبار بس هي ما ة تغذية نعم يعني أسأل أنه يعني أنه كان كانت عن نا يعني نحن يمكن تأثر نعم احتمال أسأل الأدوية الدكتور السببها تختلف هاي هاي والتغذية أيضا رح نطرق طبعا لهذا الموضوع تغذية تأثر نطرق نحن نعم نحن نطرق ت ل إ ن شاء الله هذا الموضوع يعني ل ي ش تختلف ا ل ذ ا ك ر ة بين شخص و آ خ ر أ ح ي ا ن ا بعض ا ل أ ش خ ا ص يصلون ل م ر ح ل ة م ع ي ن ة من عمرهم يفقدوها أكيد ف ض اكيد ل الأدوية على ل ي ا ا تأثر ذ ر ة و ا ل ة ا ل و ي ة تفضلي الأدوية والتغذية نعم. كل ما بالإنسان ذنب كل ما هذا الذاكرة مالكة كل كل على أذنى يأثر يكون ذنب ذنب نعم شمع ي ك ر المعاصي المعاصي يكون كثير, كثير هذا نعم يعني يعني أريد أدرس كت احنا ذكرنا على ما اعتقد الموضوع و أ د ر ت الوقت إ ذ ا سمعتي <سؤال> اذا سمحي ت لي اخت ي او ل الله, الله. الله. ك أكيد ر ي م سمحت ة ضيفتنا إن شاء ل الله, الله لها البرنامج نكمل ك ن إن نطرق نهاية شاء في م علي ك م ضيفتنا ا ك ر العوامل النفسية و ي ت أ ث ر هناك ا الذاكرة على ل م إن ش اكثر ء الله معوقات ا عملية ل ت ذ ر عند معوقات الإنسان. لابد أن هناك بد لا ك ي ة تعوق ع من ل التذكر ي أكيد. ة ه ا ك أكثر من عامل يؤثر على ا ل ذ ا ك ر ة مثلا عندنا فقدان ذ ا ك ر ة ن ف س ي ة متعلق ب ا ل ن ف س ي ة ن ف س ي ة ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كانت م ض ط ر ب ة إ ذ ا ك ا ن إ ي ح ا ء ا ت سلبيه ة ع ن د أ و المحيطين ب ينطون إ ي ح ا ء ا ت س ل ب ي ة مرات مرات يعني سمو الشغله ما ع ي ن ة م تذكرها فهو يظلون صاير تنسى ا ل أ ي ا م صاير م ا تحفظ ا ل م ع ل و م ة ص ايحاءات ر ما ت ف ظ ي س ل ب ي ة ممكن ت أ ث ر به سلبا على ا ل ذ ا ك ر ة ممكن عندها ض ط ر ا ب ا ت في ا ل ص ح ي ة ه ي ه م ي ت أ ث ر على ذاكرته ل أ ن ه ا ل ص ح ة يعني مؤثره على كل ا ل أ م و ر من ضمن ه ذ ا ل ذ ا ك ر ة إ ذ ا ص ح ت مو ز ي ن ة إ ذ ا عندها اضطرابات م ع و ي ة أ و أ ل م ب ا ل ر أ س أ و شيء هذا كله ا ت أ ث ر على البقاء المعلومه ة الحالة الاجتماعية والأسرية حالة الأسرية إذا شانت مضطربة دائرة نعم نقول أحيانا الإنسان شانت شانت على المحيط مشاكل م م السوء الظروف الظروف إذا إذا أو تأثر حتى ك ا للحالة يتأثر نفسية نرجع نعم نعم أكو ساعات يعني مرات تكون ش غ ل ا ت ه ي يعني ص ع ب ة ي تذكرها م ث ل اسماء أ م ع ي ن ة صعب ي تذكرها أكو جمل م ع ي ن ة هو خايف من عندها نفسيا صعبة صعبة ننطيع علاجات بالتنمية علاجات و ن ق لو أنه ش ن شون ن تتذكر تهدأ هذه الجمال، ف سمحت ي س سوزان أ ح ي ا ن ا مرات يكون مثلا تخوف مثلما ذكرتي يعني لو نجي للطالب في الواقع والحياة مثلاً الطالب إذا من مادة معينة يجوا نتيجة、الخوف. فأحياناً يرتبط الخوف بهذه العوامل وتكون أيضاً لعملية الواقع العوامل معاوقات من بالامتحان وتكون لو للطالب مثلاً الطالب مثلاً المدرس، المادة أصلاً الخوف الخوف التذكر تخوف إذا ما مادة ما بسبب بهذه قد مدرس هذه نعم و هنا ذكرتها أ خ ذ أ م علي قبل شوي ا ل م ت ص ل ة قالها النسيان هو فعلا النسيان قد يكون ن ع م ل أ ن ه ف ق د ا ي ت ذ ك ر لكن بنفس الوقت تكون ن ق م ة في حالات أن تريدين تتذكرين هذا ا ل أ م ر و بعدين تجي متذكرين ت و أ ي ض ا ا ل ت غ ذ ي ة هي م ن م ؤ ث ر ة ف ي ذكره ا ل ت غ ذ ي ة مثلا نقول لها تقول ع ل النساء قبل شو ا ن شان تغذيتهم أ و شي ء م وشرط ان ه تغذيتهم و ح د ة ه ي كانت عامل مؤثر به لكنها لحد ل ن هي تلعب د و ر مهم、نعم. مثلا اكل ا ل ج ب ن الزائد وحده بدون جوز、نعم. اكل التفاح الحامض شديد ا ل ح م و ض ة اكل الكزبره ة ذ الذاكرة ا ان اثرا سلبا نعم. في نعم. نعم احسنتم طيب ضيفتنا الكريمة لابد انه هناك علاجات يكون هني نعم معينة انه نقوم من في طيب خلالها الذاكرة و نعم ش ط الذاكرة اللي لدينا فيها ا هذه ترهم ل ا ا ج ت ن ع اولا كل إ ن س ا ن إ ل ى أ ن ظ م ة ت م ث ي ل ي ة نظام سمعي نظام بصري نظام حسي نعم اذا نعتذر ل ك م خلينا ن اخذ إ ن شاء الله الاتصال بعدها نكمل و سلام عليكم ا ل أ خ ت م تبارك إ ن شاء الله ويا نسال معكم يا أ خ ت ي الفاضل حياكم الله عليكم <تصفيق> <تصفيق> السلام ورحمه الله و س و ل ه الله يسلمك يا أ خ ت ي الفاضل <الأخي> حياكم <تصفيق> الله <الأخي> س ل حمد <شتغ> الله <الأخي> الله <الأخي> الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله ي س ل م ا ل ل يسلمك الله يسلمك الله يسلمك ا ل ل يسلمك أ ل ل ه يسلمك الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك ا ل ل ت يسلمك الله يسلمك الله يسلمك <تصفيق> ط ب كلي لا ممكن خ تفضلوا ا ع ز ي أغلبنا هي ا لا ي ت ي ا ل ح م م د لله و أ غ ل ب ن ا ممكن ك لا ي ن كلي ك ل تفضلوا ن ا أحسن نعم لابد ك ر قوية ان اغلب ل أنه العراقيين ن م ك مصابين بداء النسيان صحيح بالضبط صحيح ل أ ن ه مرات أختي الامور ع ز ز ي ة ل أ ا ل س ل ب ي ة مثل ما ص د ر ت م ح ا ل ة الخوف الشديد يمكن تنتاب ا ل إ ن س ا ن يعني انا عندي ه ا ي ا ل ح ا ل ة ا ل و ح ي د ة يعني من سر عندي ح ا ل ة توتر و خوف أ ن س ى شكوا م ع ن و م ه محاضتها يعني ترمي ذاتي حتى لو أ ر ي د أن ذ ك ر ه اتذكرها وإلا بالشافعة مثل أقول يالله ما يعني مرة ثانية لكن العزيزة لكن أختي وفي ه ا ل ح ا ل ة م ن ت ش و ف ر ى الانسان ا ل ل ي ادى كثير من ن س ي ا ن يعني、نعم. حقيقة جربت بعض ا ل أ م و ر كل ش م ف ي د ة يعني منها ق ر ا ء ة ص و ر ة الكرسي、نعم. يعني كانت ك لها شئ ل مفعول قوي ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن بشكل عام يعني ينشط مثل ما مرة من المرات حقيقة、سمعت. يعني طريق تقرير ينشط خلايا سمعت من إنه مثل ما المرة المرات الدماغ هذا تجعل ا ل ق ر ا ء ة ا ل ع ص ب ي ة يعني م ت ح س س ة و ن ش ي ط ة دائما ف ا ل ق ر ا ء ة ش و ف ي م إ ن س ان يقرا م ك ن ي أ د ئ م ا كتب و ق ر آ ن و ص و ر ة مستمره ة يعني بدون ق ط حتى لو نقول مثلاً معدل ث ل ا م كتاب ب الاسبوع ونقول كتاب ب الشهر ي ص ي ر عده قريه ق و ي ة نعم. يعني مو م ث لا ل ل ل إ ن ن س ا ا يمكننا ي إ ح نقول نجمد خ ل ا ي ا العصبيه ة الا بالمناسبات صحيح إلا يفتح ل ه ا مدلة ل ك ن اللي دائما ي ز ب ه ذ ان الشيء شوفي لا شوفي ي حتى م ك ياخذ المعلومات ل س ر ع نعم اضافه أ الى ا ل ص ل ا ة على محمد وال ع ل ي محمد ل ه محمد ص ل و ع ل ي محمد, محمد. محمد, محمد. نعم. يعني يمكن إ لها أيضا مفعول كل ل ا جميل لانه يمكن ان يقول بعض الروايات ذ ا ك ر ن ان ه ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا نسى وصلى على محمد و ع ل ي محمد ستنعاد ه ا ي المعلومه ة ع ن د لكن إ ذ ا لم ا ا ص ل ى ع ل ى محمد و ع ل ي محمد أ و همت ا ل ص ل ا ة بس على محمد دون آ ل ه أ ي ض ا ستنعاد منهم حتى لو كانت م و ج و د ة راح ت ن س ف نهائيا ف سبحان الله هذا الذكر كد إ ل ى ا ل ت ح ث ي ر ا ت نعم ب اضافه الى الاسماء ا ل ح س ن ة اسم الله ا ل ح س ن ة نعم يعني صحيح صحيح ضبط بعض ممكن موجودة يعني ا ل أ كل ا ك ب اسم ل إلها جميل كل م و و ج جدا د أدنى ة يعني تحكير ا بفتح خ ا ص ي ة و م ي ز ة م ع ي ن ة صحيح ضبط نصبط أختي العزيزة الجنة نحن وصورة الجن ممكن ن ص ح ب أ و ل ا د ن ا وبناتنا دائما لديهم دراسه ة ي د ا وقراءتها ن على شقروها على, على الماء وشربوها يعني لها ت أ ث ي ر ا ت كلها قويه ولحد ا الانسان يقول أ ن ي لم اصطدم أ على ذاكرتي ولم ا ص ل أ م و ر كلها أ خلايا ت ي ا ع ز ز ي ة تنشط خ ل الدماغ سبحان الله أبا سبحانه وتعالى جاء في كتابه ا ل شفاء لكل شيء لناخذ ه ذ ا الكلمات و ا ن ه جزء لها تاثير ي نشط أختي العزيزة تطرقت العزيزة إلى تأثير البيئة إذا أنا يعني وأ ا ل م م ع يعني ا ل ة نفسية ك ل شي ي ع ن ي مش ا هناك ش و و ف بيك ح د ل ن هي خ ط ي و ا ن د ه م شيئان قوي تسليمها ع ن ي بشكل م ع ل و م ة ولكن ت ق ع أ ن ا ك خطوات م س دقائق أحصح ي ي ع ن ه ذ ا ا ل خ ل ا ف ه ل ي ك و ن الأخيان في بعض م ا ل أ ن ه م ث ل ا إخنا عدنا ن ا ج ب كان عدة حالة انسيان وجانب لا、نعم. عدة عدة ذ ا ك ر ة ق و ي ة جدا ربما الحاله الوراثيه اهم الها تاثير بهذه ا ل م ك ا ن ة قصدت الحاله الوراثيه عند الانسان نعم ش ان ر شاء الله أبوك الأمل وحرب يا أختي الله سلسل رد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إ ذ ا نرحب بكنا من جديد مستمعاتنا الكريمات ونكمل محورنا لهذه ا ل ح ل ق ة حول تنميه ة الذاكرة ضيفتنا الكريمة عملية الأخوة الوراثة ضيفتنا ذكرنا معوقات عملية التذكر ولكن الأخوة تبارك وذكرت موضوع الوراثة. يا ولكن تصلت وذكرت ترى موضوع أم ل موضوع ا ل و معوقات ر ا أيضا عمليات ا ث ة يدخل ضمن ل ت ذ ك تكون ر نعم ن قد ه ا ك صفات و ر ا ث ي ة ممكن يعني يكتسبها ا ل إ ن س ا ن لكن قلنا احنا كل شيء ب ا ل ت ن م ي ة ا ل ب ش ر ي ة كل شيء بالتدريب تزول على علامات سلبيه و تجددالها ع ا إيجابية إنسان يقدر علامات أنسى كل شيء أقدر أذكر كل شيء. وممكن شيء يذكر إنسان ف ايجابيه ص الذاكرة, عند الذاكرة بحيث انه يذكر كل تفاصيل كل همنا هم مو النوع يعني محبث ل أ ن ه راح ي ك و ن ع ن د ه ا ي ا ل تفاصيل بمجال معين فتشوف ي ن ا ع ن د ه هوس به ف نسمي ن و ع من الهوس ل حتى ا ل ل ة ا ن ف سيذكر ة أحيانا للإفراد لأنه راح يذكر كل لحظه ة أي فتح فالهذا مالته حالة محبدة الحالة احنا هاي مان مو محبدة مو هي الحالة الحالة النورمال يعني العادية مالته. نعم. احنا على هي هي يعني أي نحكي مو مو نعم شنا ا ل ع و ا م ل ح ش ا ن ع ل ى ع و ا م ل نعم ا ا ت التذكر ق ن ا م ن ا ل م ن س ا نعم ن د ه ثلاث ن ظ م ي ن اكثر م نعم ثلاث لكن الاشهر ل هي س م والبصري والحسي、نعم. كل ن س ا ن ق س م م ن الناس يذكرون الاشياء بالصور يذكرون ي ع ن ي ت ك و ن الصورة لها هي تأثير م ب ا ش ر ع ل ي ه ا اكثر م م ا ن ه ي س م ع ه بيها ا او وبعض يحس ل ن ا لا تكون الحالة الحسية س تكون ع ن ه ا اقوى حيث ا ن ه يحب ملمس ل ا أ ش يحس ا ء ي ب ي ح ب ا ل أ ش ي ا ء التي ع ن ي تثبت عنها د و أ ك و إ ن س ا ن ل ا أ س م ع ي ع ن يعتمد ي من يسمع الشيء هو هذا ا ل ل ي هو ث ا ب ت عنه د و هذا ا ل ل ي يستخدمها أ ك ث ر شيء كفيف فهنان هذا وياها نفس يعني مثلاً نلقي تكون يكون الذاكرة المجال مثلا الصورة لما تكون بالكتاب أكو كتابة تدخل صورة هذه الصوره ة راح راح ت ث ب ت المعلومه ة ع ن د اكثر من ما لما ت ك و ن هي ك ت ا ب ة ل و ح د ه ا استخدام ا ل أ ل و ا ن ب ا ل ك ت ا ب ة ممكن تذكر صر م م ي ز ة حتى الألوان الورق أ ل ا ليس م م ي م م حتى ي ق ر أ ه ذ ه الموضوع ويسمعه بعد ي ن سماع بالمسجل أو ش ي راح ي ت ر ك ز عنده اكثر ل ن ا س ا ل س م ع ي ن ممكن يربطه ب أ ش ي ا ء معينه ة مثلا ربطة ي هذا الاسم نربطه ب ص و ر ة موجودة د ع ن ن او أ نربطه بشيء احنا نحبه حتى, شنو حتى يبقى ب ا ل ذ ا ك ر ة أ و حدث معين نربطه باشياء مثلا هسه ط ل ب ة المدارس عندهم ا ل موضوعات ه او ي ا ل م ض و ع ا ت ممكن نستخدم ل خ ص ه ا ن و ي ه ا ل ا ي معينة ص بألوان أو ممكن ن س ت خ الخارطه ة ا ل ذ ن ي ة الذهنيه ل مثلا في الدائرة بالنص أو أي شكل هندسي بالنص ي هي في أي هندسي ي تضمن ن أو ك أنوان وتطلع ع ا تفرعات شعائية هذا كل شعاء هو عبارة عن معلومة م ع ن ة ت ص المعلومه ا ل أ س ا س ي ه طيب حتى م ر ا ل إ ن س ا ن حاسه ت ى ح الشم لها تاثير م ر ت ك ة حاسة معينة حاسة ويذكرها مذكور يعني طريق يعني في كتب الشم الشم مثلا عن نعم على قدتش كتاب لجين روز、لا. من سان فرانسيسكو وهي م خ ت ص ة ب ع ل ا ج بالشم فنبات الإكليل. الإكليل نبات الاكليه ك ل ل ي ل ل الجبل و ا إكليل ا ب ل إكليل الجبل أكيد أ سامعي نبات و ر ة الراعي يعني كلها توضع في مبخره、عشاب. معينه و اعشاب و تشتم هذا الشم ا ل ه يعني م ب ا ش ر ة نروح للجهاز الطرفي ا ل ل ي هو مسؤول عن عمليات ا ن ش ط ا ل ج ه ا ز ن ع ف س ي ه أ ي ض ا هو مضاد للاكتئاب و الحالات ا ل م ر ض ي ة النفسيه ة إذن كل عن طريق الشم. جميل ضيفتنا ننتقل إن شاء الله للعلاجات كنت تريدين ت ج ا و ي ن العلاجات و ت ب د ا ص ل ا الاخت ام تبارك、نعم. علاجات ل ت ق و ي ة ا ل ذ ا ك ر ة ما هي علاجات أنا حسن عن ت مثلا ا إحنا طريق التدريب الشون التدريب ذكالت ذاكرة المعلومة、نعم. بهذا الطرق ممكن أيضا نسوي لها、التدريب. شوفوا كل كل بجسم الإنسان هو عبارة كل مثل العضلة شون شيء نقوي نسوي هو إنه ممكن نخزن ممكن تدريب بجسم ف ا ل ذ ا ك ر ة أ ي ض ا مثل ا ل ع ض ل ة إ ذ ا ضمنت ت ط و ي ه ا معلومات من غير ما تدربينها التدريب الصحيح ممكن نصير بها نوع من ا ل أ ع ي ا ء بحيث أنه تقوم تتوقف تماما عن تذكر أ ي م ع ل و م ة خاصه ة اذا ك ن ه م ا م ت ح ا ن و ت ش و ف ه م الصبح قبل الامتحان يقومون بقراءه الكتاب كليتي كل رح ت ن س ن مره ه واحده سوى ت التذكر لعضلة ص ي ح ممكن أنه ر ب عملية ع م ع احسنتم د ل ا ت و ر التذكر ا كلمات المتقاطعة كلها بعمليات ت تنفع معينة هذه أ ح يا أ خ ت ي ا ل ف ا ض ل ة إ ذ ا ناخذ الاتصال إ ن شاء الله عندنا اتصال سلام عليكم أ خ ت ي ام مريم وعليكم السلام ورحمه يا اختي ا ل ف ا ض ل ة حياكم الله اللهم صل على محمد وعلى محمد إ ن شاء الله تفضلوا تحياتي الضيفة ولكات لكم وعلى ضيفة ومشكرها علي يا نعم يا ض ي ف ر نعم تفضلوا مريم الله يسعدكم نعم نذكر اشياء يعني اشياء يجب ان ت ق ك ر ن ا و ل لضيفة ا ح ن ا تحقيق ن لن ا تذكر هذا الشيء ولكن لن ت ت ذ ع ل هذا و ا ل ش ي ل ي ق ولكن ا ما لن تتذكر هذا الشيء ولكن لن تتذكر هذا الشيء ولكن لن تتذكر هذا الشيء ي ذ ك ر ه ن ع م و ب ا لن س ب ة لما تتذكر هذا يعني, يعني م الشيء م ن ا س ب ة عندك مثلا ً أ ي ا م زواجه او تزميلات وكل شيء تتذكرين هذه ا ل م ن ا س ب ة نعم وستحسين ع ن السعاده بها ي نعم تكون تذكرين وإذا أفضل أفضل ي ومن اجل ان تفهم مشكله سيظهر لها سنوات ق د تكون م ش ك ل ة قد يكون أمر م عائلي ي ن ع رح ي ذ ك ر ه يمكن حتى ب كل تفاصيله نعم、صحيح. نعم نحن نوضعات نقول يعني نحن بديناتنا نعم تذكر يعني شونا عيام عرفك ودائما صحيح وشيء تذكر دائماً إذا ذات ق لا قلت بكر ي م عارفين أقول مقولة المقولة تطبق على الكثير يا أ خ ت ي ا ل ف ا ض ل ة يعني هي م ق و ل ة يمكن ش ع ب ي ة كما نقول يعني بين الناس م و شرط يعني هي ك ع ق ل ي ة لا أ ك ي د لا لا عادي نعم طيب يا أ خ ت ي ا ل ف ا ض ل ة هل ت ع ر ف و سؤال ا ل ض ي ف ة نعم تفضل مثل تفضلي ي ذ ك ر ن ا ل واحد يريد ي ع ن يذكر مثل ي كل شيء ايام طفولته ي ع ويذكر شيء غير ج م ح ل و بس ي ع ن ي ايام يعني ق ل ي ل ة مثل ما ث يقولون الواحد ويسود او شيء ينسى نعم يعني ان شاء الله د ك ت و ر ا ل ض ي ف ة ت ر ف ض ن ا بس السؤال م واضح يا اختي ا ل ف ا ض ل ة اذا م كنت ع ي د ن ي السؤال او توضحي اكثر يعني شون يذكر ايام شون ط ف و ل تذكر نعم نعم شون ي ايام طفولته、إنشاء. بس م ر ر و ا لا م ل ا ي ن س ى هذا الشيء ام ل ل ه ا لا ل ل ه إ ن شاء الله احسنتم يا أ خ ت ي ا ل ف ا ض ل ة سوف نتطرق إ ن شاء الله إ ل ى هذا الموضوع نشكر يا أختي. مع يا أختي أم إذن ضيفتنا نكمل إن من لنذكرها إن اتصالش شاء مريم الأمور الأمور المراجعة يا سلامة يا الله طبعا السلبية شاء الله, الله خلينا خلي الطلبة أختي أختي ألف حول على بقية أم مع موضوع يعني ا ل أ م و ر سببه ما أنه ذكرتيني ا ل ط ل ب ة بعض ا ل ط ل ب ة مع ا ل أ س ف انه يبدا يراجع وقت الامتحان أ و قبل الامتحان بدقائق أ و خمس دقائق م ع ي ن ة قبل الامتحان نلاحظ مع ا ل أ س ف انه يتذكر ا ل م ا د ة ويقول انه أ ن ا ع ر ف ت كل ا ل م ا د ة لكن م الامتحان يجي ما جاوب ا ل م ا د ة هذا أ ي ض ا يعتبر اجهاد ل ي ل ه ا م ر ت ب أملية الاخر م ر ج ع ة ومفروض ما أنه أنت ي ا ل ف جدني ت ا مراجعة المراجعة ج ع معينة ي سي ن ممكن أنه تكون、مراجعة. لكن المراجعة تكون بأصول معينة موغد. نعم يكون المراجعه、موغد. مثلا ً ل ل ع ن ا و ي ن ا ل أ س ا س ي ة فقط بس تراجعين ع ن ا و ي ن ا ل ا س ا س ي ة منكم ان تقرين هذا كل ده ل أ ن ه حصل هناك ا لخبطه أ ب ا ل ن ل م ر ا ج ع ا والله هي احنا حجيناها ب ا د ا ر ة الوقت, بإدارة الوقت, الوقت نهب. نهب. وقت الدروع عند ا ل ا و ن س ا ل ب للدوام دو... الصباح ف ومراجعه الوقت والفجر ث ل الساعة السادس ا ساعة وممكن نشوفه ممكن إنه يبقى الدماغ المحتفظ يوم م أنه ثاني بيها يبقى إلى أيضا ا ة الليل أيضا ص ح م ف ي د ة مراجعة نعم م فهي ي د ة ف أ و ق ا ت ا ل د ر و ق ن ا و م ر ا ج ع ة اللي تكون بقواعد و أ ص و ل م ع ي ن ة طيب يا ي ض ف ت ن ا العلاجات هل هناك ايات ق ر آ ن ي ة م ع ي ن ة أ و أ ع ش ا ب م ع ي ن ة مثلا يمكن من خلالها أ ن نعالج الذاكره دون التدريب شوف احنا احنا, كمدربين احنا ندرب على الإنسان على كمدربين استخدام ندرب يكتسبها كيفية على مهارة المهارة ذاته نكتسبها نحن ا ل ر ش د على المعلومات ا ل ص ح ي ح ة ونقول ل ه هذا صحيح وهذا مو صحيح ن ط ي ن م ع ل و م ة هو شو نستخدمها ي هذا الاستخدام و ه ذ ا ا ل م م ا ر س ة هي اللي راح تطيي بعدين المهاره ب ا س ت خ د ا م ه و ب ع م ل ي ت ه لكن بنفس الوقت كل إ ن س ا ن محتاج إ ل ى أنه النقاء ص ف ا الداخلي ا ء ل و الداخلي ي بيت... النفسين نعم. نعم. بيتشعر يقول إلى وكيعن صفاء سوء إلى نعم شكوته ح ظ ف أ ر ش د ن ي إ ل ى ترك المعاصي و أ خ ب ر ن ي ب أ ن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي نعم إ ذ ن ا ل م ع ص ي ة و ا ل أ ش ي ا ء التي توظف رب العالمين ذكرتها الأخذ لكثرة تحسس أنه هو عنده أنه الأفاضة المعاصي نعم ممرتاح يعني نفسيا الإنسان روحي هو غذاء يشجع على إنه تنمية س ل ولكن ب ا ط ر راح ي الصحيح اللي يجعله يتنمى ق هذا هو ب ل ج و ا ب الحياة ذاكرة وذكاء كل وتنمية أعرف وما جعلناه و وهي ا آيات ن قرآنية ممكن أنه ن ب ت س ي ن بها م ث ج ع ل ن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا والآية الثانية القول فلا سنقرؤك تنسى ولا تقولن لشيء إ ن ي فاعل ذلك غدا إ ل ا أ ن ي شاء الله واذكر ربك إ ذ ا نسيت وقل عسى أ ن يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا فالكثير الآيات القرآنية اللي على والإنسان يعني من من تتول يقراها يرتاح إن شاء الله هذه الأم、وهي. فقط ذكر رب العالمين من ت ل س ي ن الشيخ هو العلاج الأمر ع هذه المشكلة هذه المشكلة الأعلى ن نقول ي يكبر الآية أيضا آية الكرسي هذه طاها المشكلة كما قراءة الانشرح مثلا قراءة الصافات قراءة إلى سورة سورة سورة سورة وراءة الصلوات قراءة حد ا وراءة الفرائض من آية الكرسي اذن مفعولها يعني أيضا مفعولها كلش مجرب والأجمل قراءة الواقعة ص تخلصين ة آية سورة تقولين مجرب كلش ذلك من من إذن يعني سوف يتذكر ا ل إ ن س ا ن او يتصور ا ل ج ن ة ويشتاق ل ا ل ج ن ة وهذه أ ي ض ا تعطي نوعا من ل والنقاء الروح للإنسان ص ف ا ء من مثلا ي شوفي ن أنه ه الروح ق آ ن ي ق ل وجعلنا على آذانهم وقرة وقرة إذن الإنسان يكون ماشي على الطريق وقرة يكون آذانهم إذن مهما ماشي ا ص ي ح راح مفتوحة تكون شنو إذن إ للانسان ى ا ن و ر إلى ل ل إلى, إلى التذكر ل ع م ك هي هذا أنه المعاصي ممكن تأثر ل ب على أملية、التذكر. كالقلب ت غ ش ي المستمعات ن أعرف الفضليات يقضون علاجات م ث ل انيه آ ة فأنا يجب في مجموعة علاجات نعم ممكن ي في ج ب ج علاجات م م م و ع ة م و ج و د ة إحنا ذكرنا ا ل علاج بالعطور ممكن أكو طب يسمون الطب ا ل أ ي و ر ف ي د ي هذا طبعا مدير المعهد من المكسيك هو ا ل ل ي ا خ ت ر ع ه ن ع ف ر ا نعم و نعم الزعفران ويا الحليب. ويا الحليب أنا يعني نعم د نعم نعم نعم نعم ا نعم ن ع ا نعم نعم نعم د نعم ن ع ي نعم ن و م ي ة ع ل ى م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ل ع م نعم نعم نعم نعم ن ا م نعم نعم نعم ن ا م نعم نعم نعم ا ع م نعم مثلا الحرمل ي و د ي الصداع و ا ل خ د ا ر والجنون هاي شغلات يعني الإنسان في الشغلات ومشاكل ك ا عندها شغلات ا ن ت د ل ا غ م كلها هذه الحرمل ل يشرب ي مياه ة يعني كلش مفيد كلش ل مثلا ا ك مفيد تتأثر يعني بهذه مثلا ما ذكرت اذا حرمر يعني انه حسد مثلا بهذه إذا المواضع ما حرمر ل مثلا الإنسان ا هذا ب د حسد أنه ترعت أو ش ء معين اي احنا ن ا خ يفار وينشرب مياه يعني كل شي مفيد و أ ي ض ا ممكن يدهن يعني على البشره و وممكن ي د ن ع لازالت ى ل ب ش ر ترهلات ومعرفه ايش اسباب ا ل ب ش ر و الزنجبيل يعني الزبيب و ح ب ة س و د ا ء وكيلو عسل ه م ي ن وكل شهر شهر كامل وكل د شهر ا م ع يوميه خ ضيفتنا خاشوا ت زبيب قاعده السنوبر م س ذ الريق اني ممكن يعني ك ش ه كامل وكل و و م ي ا خاش ع الاربي إ ن شاء الله ي س ف ا د و ن منها مستمعاتنا و... إن شاء ا للطلبه ه ل ل ة فالعصير ذ تذكرينها فهذا يعني قول ذاكرة الذاكرة ا العصير مثلا الشغلة الآن خلال ساعة خلال, خلال نصف ساعة رمانة وياربو أنناسة الخميرة يعني مفؤولها جدا ممتاز إيجابي قول ليمونة ملعقة عسل وملعقة لأن على يعني نعم يعني نصف نصف نصف صغيرة نسيت تريد حبتين خميرة وتأثير موز أنت أن فقط خوخ و أ ي ض ا ً جوز وبندق ولوز على سبع حبايات عيد الوصفه سبع لوز وسبع جوز وبندق م ل ع ق ة عسل و م ل ع ق ة ص غ ي ر ة خ م ي ر ة ل ي م و ن ة وحبه وموزيه ا و ح د ة ونصف خ ت ي و ن و ح ب ة رمان وربع أ ن ا ن ا س ة ح ب ة رمان ر ب ع أ ن ا ن ا س ة مو ح ب ة رمانه ك ا م ل ة نعم ثمره ر م ا ن ة ربعا نحن نعمل ط ه نسوي ونسوي <تصفيق> عصير إ ن ش ا ء ا ل ل ه خ ل ا ل نمسها يعني نشوف أنه ا في ل ت أ ث ي ر إيجابي على الذاكره ة لكن احنا قلنا احنا ا ي ك لان يتيجي ه ي علاجات ل أ ه ت غ ذ ي ة الجسم هي م ه م ة الذاكرة. يعني رغم هذه العلاجات لكن الغذاء العلاج ع ل الجسمي ونقول ل ا قام ا ج أو النفسي ل ل إ ن س ا ن الغذاء النفسي مهم, مهم. والغذاء الروحي مهم والغذاء بالعقل يعني العقلي رياضية يتركه متقاطعة قدنا الإنسان من أنه أنه الغذاء استخدام مساء حال كلمات الربط بالصور أحيانا حتى الكتاب الإنسان مرات حتى أ ل ا ح ظ أ ن ه إ ذ ا تركت ا ل ك ت ا ب ة ف ذ م د ة م ع ي ن ة أ ك ث ر شيء استخدم مثل الحاسبة من الورق. ألاحظ مثلا ا ل ح ا س ب ة من أ ج ل اكتب الورق أ ل ا ح ظ أ ن ه مثلا ك ت ا ب ة مو يعني احيانا تكون نوع من ا ل ص ع ب ة ب ا ل ك ت ا ب ة أ ي ض ا يمكن التمرس على ا ل ك ت ا ب ة يعني ولو باليوم م ر ة يكون أ ي ض ا لدور مهم في ت ق و ي ة ا ل ذ ا ك ر ة عند ا ل إ ن س ا ن يذكر مرات مثل ابيات شعر ايات ق ر آ ن ي ة مثلا حافظها أ ي ض ا يقراها أ و يكتبها هاي أ ي ض ا نساعد ا ل ذ ا ك ر ة على التمرس إ ذ ا عندنا اتصال سلام عليكم سلام عليكم أ خ ت ي ا ل ف ا ض ل ة اذن ل أ خ ح ظ م حيدر نهاوان حياكم الله يا اختي د الكريم الله الله والمخرجة وكل الكادر وكل وكل سلام م ع ه ا ل يسلمك ه إليك إن ش ء الله ا ل وإنه س ت م عليكم ا ا يا ربي. إن شاء ا ت ن إن ربي ل الله ه س ل م الله طبعاً قدرات ا ل ذ ا ك ر ة من أ ه م القدرات ا ل ع ق ل ي ة ل ت ساعد ا ل إ ن س ا ن على النجاح وتحقيق ا ل إ ن ج ا ز ا ت ا ل خ ا ر ق ة لكنها تحتاج إ ل ى تدريب وتمعيم ن ن ع نحن عندنا نقول من خطأ أنه نقول حد غلط الشائع وصل إلى حد الشيخ هذا في الشيء يعني أما الحقل يقول اكتشف الحقل العلم الحديث إنه يصل عمر الحقل طبعاً سبعين عمر وسبعين ما ثمانين هذا ظاهرياً أما وخمسة خطأ ستين سنة اقتشف في مئتين سنة إلا إ ذ اركز استعمل في عمليات ا ت ل في ف ي ك الصحيحة العقل إلى مرحلة الشيخ ينصر ومن ثم ذ ل القوة الدهنية ك ك أ ر على المسائل ا ل ص ع ب ة و ا ل م ر ك ز ة إ ذ ا الإنسان يحب ان يكون ذاكر سقويا ويحتاج إ ل ى ق و ة ذ ه ن ي ة مثل العمليات ا ل ح س ا ب ي ة أ و حل ا ل أ ل غ ا ز ا ل ص ع ب ة إضافة إلى المرونة العقلية حالة حالة كذلك تفكير إلى أخلي عقلي في حالة إبداع دائما أشياء في في أخترع يعني ا ل ص ع ب أ ن ه ا ل إ ن س ا ن يقدر ي ر ج ب ه ا فهي ك ل ه ا ت ك ر من ا ل ذ ا ك ر ة ك ذ ل ك ا ل تكثر ي الوجبات ا ل غ ذ ا ئ ي ة لكن ي ع ن ا ك ثلاث وجبات ي ق و سوي خ م س و ج بجمع ا ت لكن و ب ا ت صغيرة يعني ن لو ج مثلا كل خمس وجبات ك ل ه ا م س ا و ي ل ث ل ا ث وجبات الاساسيه ة بعض العلم قال استعينوا على ك ث ر ة الذكاء و ق ل ة النسيان و ق ل ة الذنوب ل أ ن هذا سيصبح ح ج ب على ا ل ق ل ب وعلى العقل كذلك من المعوقات على أ ن ه ا ل إ ن س ا ن يتذكر دائما أقول سوء التغذيه وقله الفوائد ا ل زبيب هاي ا ل أ ش ي ا ء ا ل ل ي ه و ي ا ع على د ا ل ذ ا ك ر ه يقررنا و ا ج ع ة ا ل ذ ا ك ر ة هو ق ل ل ت ا ل ت ن و بونا في ح ك ل اخوان إن شا ء الله وقبل اخوان ل أ إن شا ء الله يصحن ف س ن ا يا ر ب ي إ ن شاء الله يا أ خ ت ي الفاضل ح س ن ت م على ه ذ ه ا ل م ش ا ر ك ة ا ل ج م ي ل ة وطيب الله أ ن ف ا س ك م إ ن شاء الله اشكو إ ن شاء الله سؤال ا ل ض ي ف ة بس الله ز ح ن ا ح بيت أسأل ش ن و ا ل ل ب ا ن الذكر ع ن أ م ي ر ا ل من ؤ م ع ل ي ه ا ل سلام ق ا ل ي ق او ا ل ذ ك ر ة اللبان نعم شكرا جزيلا لاتصالكم <تصفيق> يا أ خ ت ي ناخذ الاتصال اللي بعد ه ا ل أ خ و ه ام امير وعليكم السلام ورحمه يا اختي الفاضله حياكم الله الله يخليكم ويسعدكم ويسعدكم ويسعدكم و ي س ا د ك م ويسعدكم و ي س ع ا ل م ويسعدكم ويسعدكم ويسعدكم ويسعدكم و ي ا ع د ك م و ي س ل د ك م ويسعدكم و ي ا ع د ك م ي س ن د ك م ويسعدكم ويسعدكم ويسعدكم ويسعدكم ويسعدكم ويسعدكم ويسعدكم و ي س ع د ك ي س ع د ك م و س ج ن بضع سنين طبعا ً بما أ ن ه عن نسيان يعني أ ن ا اليوم ماذا ش و ن انتهيت ونسيت أ ص ل ا ً البرنامج يعني إذا ذكرت البرنامج مو م ش ك ل ة س م ع ي ب ا ل ع ا د ة أ خ ت ي مو م ش ك ل ة عادي إن ش ان ء الله إ شاء الله, الله يفيدكم ل أ ن ه طرقنا لهو المحاور ا نعم تفضلي نعم ب ا ل ن س ب ة للنسيان يعني يمكن النسيان هو يكون في أ و ق ا ت ر ح م ة ل ل إ ن س ا ن نعم صحيح وهل يعني يعود سبب يعني يكون إلا السبب النسيان يعني يعني في يعني سبب أسباب و ل ك من أ س ب ا ب النسيان و ب ا ل ن س ب ة للطالب يعني ا ل ا ل ب ل ي ينسى ه و ا ي مثل ما هو ي ق ر أ و يحفظ وينسى ه ع ل ا ج ه ذ ء يحفظ وينسى هوايا ذكرنا هذا الموضوع يا أ خ ت ي بدايه ة الحلقة عند ذ الحلقه نوع من ا خ و ف أ ي يكون ا ا ن عنده م ث ا مثلا أو ر غير ذكرت ا أوقات ملائمة مثلا الضيفة حلقات قادمة ء ة تكون وحتى في في في ذ الذروة、يسمى. هذا الوقت يكون أفضل حالات إن إنسان يكون لذلك ه أنه بها الحلقة الإنسان الوقت حالات إنسان مثلا、بي. وأحيانا بعض الأطفال مثلا حالات إلى أفضل مختلفة وقت وقت يقرأ معينة نفسية معين يكون إن يكون تكون عنده يسمى ظروف بعض بي م ع يمكن ن ة ي ان ا ت أ ث ر على مستوى الدراسي وذكرتها أ ي ض ا ا ل ض ي ف ة وذكرت بعض العلاجات المهمه ة إن شاء ا ل ل ان ت م ي الحلقة بدايتها أختي من بدايتها إن شاء الله يوم الأحد لعادة. شاء الله تستفادين من أ س ئ ل ت ك م إ ن شاء الله محورنا تنمية ألا ولكن النسيان من ضمن موضوع、الداكرة. نعم أحسنتم اتصالت. اتصالت في أمان الله. وحفظه أخذ الاتصال اللي بعده لختم وحفظه ولكن وأشكروا ذاكرة الذاكرة أشكروا النسيان ألا اتصالت اتصالت الله في اللي عالي الاتصال أخذ بعده وعليكم ورحمة الله السلام ورحمة ط ب ع ا أنا ً أشكى ل م ا د واخذت ل ك ن م ورحمه أشكى ك عادي فضلي. اخذت ذ المؤادة ت ذكرت الأخوة الضيثة الله الكلمات المتقاطعة طبعاً نحن وبركاته ي عن ل ا ن س يعني ا ي هذا بفضلكم وبفضل يمكن ا ا ل ل ي ي د ض ف ت ان أقصرت و ي ا يبحث ع ي على مدلات ل جائزة أو فشي السمرات عن المعلومات من اجل ت المعلومات أ و ع ل ي ن م ت ف ض ي تفضلي, تفضلي. للأتار يعني للأتار بالنسبة دعا أ الأتار ينتفل ب و ي ض ا ه ن ا ل أ ط ف ا ل ن ا في ا ل أ ت ا ر ي ا ل أ ت ا ر ي ر على الاطفال على ا ل ا ط ا ل التي تتمكن من ا ل ت ع ل ي ق ا ذ ا ي ن م ي ا ل ذ ع ل ي ق ا ت التي ك ن من ا ل ت ي ق ا ت ا ت ي تتمكن من التعليقات التي تتمكن من ا ل ج م ي ل ت ي ت م ن من ا ع ل ي ق ا ت التي تتمكن من ا ل ت ع ل ا ت ل ت ي تتمكن من ا ل ت ع ل ا ت ا ت م ك ن م ا ل ت ع ل ا ت التي ت ت ك ن ي ن ا ل ت ع ل ي ب ا ل ف ي ت ت م ك م ع ي ق ا ت ا ل م ا ن من أشوفه ي ق ا ت ا ل ي تتمكن من ا ل ت ع ا ن التي ت ت م من ا ل ي ق ا ت ا ل ي تتمكن من ا ت ع ق ا ت التي تتمكن من ا ل ت ع ل ي ق ل ت ي ت ت م ا ل ت ل ي ق اذكرها ن ا إ ا شخص ش سبب لي م ل ة من تشوفي ت ذ ك ي قبل ما تنسيها زيانش ي قد للمدة ظل سوف عندي شغل يعني بالقلبي وعضوجي حتى ل ة ك ا ن تتذكر ا ل لأسان م ق ه مثلا مرات بين ح ا ل ة مثلا حاله الفندق ل ي ن الله ل ي ج د ه ا مره ث ا ن ي ع ن ي ح ا ل ة و ف ا ة أو ح ا ل ة إ ن س ا ن مثلا الشجر ا و ي او الوالده او ي الوالد ا أ و ا ل غ ي ف ه ا فهذا ان تتكلم عليه اشوفها ب ا ل أ ح ل ا م يعني تبقى شنو ا ل ف ن د يالله اتخلص منها حس ن ان شاء الله اضيفه ل ة أعشب ا ل ل بيقولاً بوجه فاقوم إلينا المكان وأصلا شفها نحن من ل ك ن ا ل أ ح ل ا م التي س و ب نتحدث عن نفس الحلم ا و د ا ل ن ي سوف إ ن شاء الله إ ن شاء ا ل ل ه ضيفة ج ا ونشكر ب ك م اتصالات ك أ إليش ونشكر اتصالات ا خ ر ا لنا اللي ب ل اختي الاتصالات و ر ك ي ل م ورحمة يا التي سوف نتحدث يحفظكم ع ل كل ى ما طرحته إ ن ش ا ء الله تسمين. احب ك م تفضلي أ أ س أ ل ك م يقال إ ن ا ل م ر أ ة كل حمل اولاده عندها ي أ خ ذ من ذاكرته ا في ا ل ج ذ الذاكرة هذه ب نجربتها تقريبا الحمل أولادها خاصة دائما عندها صعدها خاصة الحالة حيانو لحظة للمرأة لعد هم هل يعني يعني في دين ضعف ق ز ل ك ث ر ة انشغالات ا ل م ر أ ة ومسؤولياتها هم تؤدي على ذاكرتها ل بالذاكرة سرعيدها ومسؤولياتها الضيخة العزيزة يعني, هم هم يعني, يعني بعض اللقطات تكون مميزة نذكرها. كانت مؤلمة أو مفرحة. يعني بعض اللقطات يعني أنا يعني يعني أتعجب مؤلمة مفرحة أو بعض سواء كانت مؤلمه、البتدائي. او مفرحه نعم يعني مني أنا الابتداعي بالثالث مثلا بالرابع ولي كل أذكر ا الحالة لكن سعدي هذه بالرابع الابتداعي كالرموني طلعاني الأولى أنا、بها. ه ا ما ي أمد أ ن س ا ه ا ا ل ل ق ط ة ح ت ى أ ذ ك ر المعلمه وشنطوني و هذه د ي ة أ ك تكون ر ت ن يعني ممكن ي أيام أيام علبة أطفال الطفولة ا والله اللقطة صحيح أي تذكرتني ه ا المؤلمة لا لكن يمكن أ ا ا الحمد لله ا ل على ز ز ي ة أخي أطير عليكم البدء ت من ص ي اطفالها م الناس نعم. أنساها. والله أنساها لكن منصه تتجدد ا ل أ م و ر او يحدث في موقف معين ت ك ر ر ا الحادثة يعني ت ت ك ر ا ل أ ح د ا كلها ث تنعرض ق د ا موقف ك كأنما مسلسل م ا فتغرافي نعرض د معين ن م تكرار ا ل ك ث ي ر ف أ ح ا و و ل أن أتناسه د ا ا أنا متسامحة دائما ئ م قلت أ ن س ان ه ا ل ش غ ل ا ت حتى لو م الله أتناساهم, أتناساهم حتى لو ما ا أ ت ن س نشكر ت ي اتصالكم وأعتذر والله أختي أعتذر إليك يا إليك ا ك م جميل و ل الوقت ك ن بدأ ي د امان الله <تصفيق> الله ء ا ا و نجاوب حمد الله نشكر أمان بنور من اتصالكم الله فغاري وفي في حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع اجري يا إ ل ه ي خذ بقلبي للرجال اشاقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد 「やいなり خذ بقلبي للرجال」<音楽> إ ذ ا نرحب بكنا من جديد مستمعاتنا الفضلايات ان شاء الله نكمل حلقتنا لهذا اليوم وموضوعنا إ ن شاء الله أحد الأخوات أختي أنه حول التي يا أختي الفاضلة حول اللبان الذكر ما هو هذا الموضوع خاصة إنه في بعض الأمور الذاكرة、نعم. اللبان الذكر هو اللبان الخالي من النكهات السماعية لتقوية اللبان اللي هو هو هو موصنع يذكر في يعني بعض من ن ق وغالبا ل طبيعي نعم. هو من غالباً نعم غالباً يكون هو ألت نفسي البستج نفسي نعم ألت البستج هو يوخر روح المعدة ت و ويعالج نفسيه ا ل إ ن س ا ن ي ع ا ل ج هذه ا ل أ م ر ا ض ويعطي ب ا ا ل ل ت أيضا ي ت أ ث ي ر إ ي ج ا ب ي على المعده طيب اختي ل أ م وسالت ع ل ى موضوع الالعاب ا ل ا ل ك ت ر و ن ي ة و ت أ ث ي ر ه ا على الطفل يعني يمكن ع ن ي أ ن تسبب مثلاً نسيان ذاكره عند الطفل او توقف الذاكره من المعوقات نعم نعم. أ ي استمرار م ث ل ا ً ا س ت م ر ا ر بها ا س ع ت ي ن ث ل او ث ثلاثه ي او تلفزيون يسبب التذكر خمول في عمليه التذكر لكن كل شيء حسب أ ص و ل معين الافراط في كل、نعم. شيء هو هذا يسبب يعني تاثير أ ث ي ر ل ل الفاضلة الأخت س ي طيب نعم معتقد أم زمزم يا أختي أنا معتقد سألتي أ ت الحمل والولادة يمكن أن يأخذ من الذاكرة؟ إذا ممكن بالصحة ل يمكن من ممكن يأخذ أن ن ف سلبي ي ة م ث ا صحتها الجسدية مثلا. الجسدية والنفسية、نعم. إذا الذاية ت و ع ا ا بالذاكرة ن ممكن لكن ن ه المرأة بشكل يتأثر هي خلقة ع ع المراه م ا تقدر إنه تعمل يعني اكثر إحنا مفتوح مفتح من الرجل داخل ل مو صندوق ي شغله لأنه هي ت ت أكثر من شغلة ي فهذه هي مهيئه ة ه ا لهذه الامور ل من خلقها. خلقها بفد أو المسؤوليات هيئة ممكنها أنه مسؤوليته كلها من تعمل المعينة قدهة. الرجل دماغه مركز إلى بشغله تماما وهذه ي دا ي هي ب خ ل ي ن ا أخذها ب ل م م ف ه و ا ل ل إ ي ي يعني يمكن ج ا ا ا ب ن وقت ش غ ا ا ا ل للمرأة ل ل ت م و و س ؤ ي ا ت ل التي ب د ا يعني خ ل فد وقت م ع يمكن ن ن من أنه وقتها الوقت مثلاً فد جزء ذ ر تقرأ بي ذاكرتها. بي أو ت م ي ذ ان ك ر ت تطلع معلومات ه ا على ع م ي ة ح تفيدها ى يمكن ت بالطبخات ه ه ذ ا و المعينه و تدرسها أ ط ف ا ل مثلاً بالبيت تدرسوا ي رياضة ش وهذا ي ة ت م ا ر س ا التلفاز مفيدة أو والهاروة ت أ ث ي اكيد يعني المراه من خلال ا ل أ ع م ا ل لابد ان تقوم ب ع م ل ي ة ر ي ا ض ي ة في البيت、نعم. كما نقول طيب يا أختي يا يختلف بعض الفاضلة إن شاء الله نذكر القدرة الكاملة هناك قدرات كاملة وخاصة الناس قدراتهم ومخزونهم العقل ومخزونهم ترهل للعقل للعقل إن نذكر أن نعم بعض ا ل آ خ ر طبعا أ ك و مهارات ت ك ت س ب ه ا العقل مهاره ث ل ا م ق و ة ا ل م ل ا ح ظ ة تجد انسان قوي ا ل م ل ا ح ظ ة ب أ ش ي ا ء م ع ي ن ة مثلا ل ت ق ي ن د م ا يدخل غ ر ف ة م ع ي ن ة ت ج ق ي ن م ل ا ح ظ كل تفاصيل هذه ا ل غ ر ف ة لون البرد ا ت والموكت ي والمعرف الناس اللي م والاثاث ج و و د ي ن أ س ل ل ا ن ممكن شيء و ل إليه شون ش ا ن ل و ن ا ل ح ي ا ما م يعرفه ع ن و موجود شان قان هذه تختلف من إ ن س ا ن ل إ ن س ا ن حسب هو ق و ة ا ل م ل ا ح ظ ة عنده او التركيز كل شيء ب ا ل ت ن م ي ة طبعاً يمكن ك و ن يعني م إ ن ه ينمي ق و ة الملاحظه ة ع ن د باستخدام أ س ا ل ي ب معينه ة معينة الملاحظة دخول دورات د تقوي وتنمي ع ن أحياناً ي مرات ك ودورات ن الإنسان عمل مثلاً ي خ ل ل بهذا ا م ض و واحد و ع عنده عمل كديكورات مثلاً مثلاً إذا د ك ك ي معينه ث ل ا ً دائماً يدخل ل في فحص البرامج فكانت أ ي موضوع أ و أ ي نطرق لأي شيء نتطرق له تلاحظه ب د ق ة ع ا ل ي ة مرات ن ت ح ج ب عليه نقول يعني ومعقول انه مجال يكون ا لا ل ينسبه لها فهي ا ا ل ا عملها ه اهلها ي ي ا لحياته ا ل ي شيء في كل فيها حسب الذكاءات ا ل ل ي عنده فهاي نوع من المهارات ا ل ع ق ل ي ة و ق و ة ا ل م ل ا ح ظ ة أ ك و م ه ا ر ة ثانيه ة اللي ي التصور, التصور ن هي كل ش ء يتصور ي خ ل ن التصور ف ا معين بدماغه هم يصوره الشيء اللي شوية وأنا أو فالتصور بهذا ذكره قبل مثلا ومن ب ظ ل هي كل م ا تتذكر هذا الشخص تتذكر الموقف السلبي اللي صار وياه المعلي ذكاته ساعة المرته الثانية صار مثلا بقاله هالشي المرته الثاني الموقف لكن ليش هي أقلها تسوى لك التصور لهذا الموقف هذا الموقف لأخذ كل تظل عليه لأنه لكن ليش لأن صحيح يعني في هي ورح رح تتذكر تنقوه أو تسوى معه منعه صورته ب اذا الشخص. ما شو ش هذا ا ل خ صار ر ب سوالها ا ا ل مثلا و ر امر ايجابي هذا الشخص. الشخص. الشخص. الشخص. تنظر الامور ا ل ا ي ج ا ب ي الإيجابية في هذا الشخص في الفقراء أو كثير المعاونس للناس مساعدة الأمور من أو تستط مثلا ً د الانسان ئ م ا ا ً نحن ب ت ط ي هاي م ل ة ل مثلاً ل ر ا ا ب ط إ س المدرب ن ا أ و ل ما يوقف ق د ا م ث ل ا ً هواية ناس مجتمعين في خ ل ي ل ة مثلا ً ف ف ن ق ط ة رابط حتى يطيع ا ع ا ز قوي ن ق ط ة بدء مثلا ً ن ف ر ض مكان معين يوقف لو يحس انه هنا هو عنده ط ا ق ة ق و ي ة ويظل يخزن ه ا ي ا ل ط ا ق ة بحيث انه كل ما يوقف على هذا المكان يرجع يسترجع ولكن ط ا مالت اللي ق ة ي هذه ا ا ل ه ن الطاقه ا التي ل تقوم ر بها ط بالتجاوز ب فهزم ر في هذه المرحله ة ع د ن ولكن لدينا اخرى ن علاج لهذه الاخد تبدل ل انه سلبي ب ا ي ج ا ب ي نعم عنا مو تتجاوز تقدر ا ل تبويب والتصنيف طبعا هنا أم زمزم وبعدين هنا الأخوة قالت أنا ناسيتها ورا تهمينة إنه يمكن أن ذكرت مشغلة أم أجي زمزم اذكرها مثلا سنفعل موقف معين تطلع لهذه الاشياء ا ل ل ي أ ن ا ش ر ت ن ان ت ه ا ت ط ل ع س و ا ء ك ا ن ت مفرحة قالت ه هو من الدماغ أكفة تبويب معين مثلا ه ا ي ا ل م ع ل و م ا تخزن في باب فلاني تقسيم يعني هاردات شلون مثلا ح ا س ب ة باللبط ل تصنيفات وتبويبات معينه ة و ي هاي م ا ن س م ي ه ا ح نعم ا بالذاكرة ا ل ط و ي نعم نعم ج ي ب ا ل م ل و ا ت و نعم ق نعم اللي نعم ه نعم نعم نعم نعم نعم ن ع ل ن ع ت ر ت ب فهي ه ن ولكن هناك موقف معين يسترجع الدماغ هذه الأبواب يروح على التصنيف معتها ويرجع ع معتها ل الأبواب ى و ل ه الموقف ا كل اليسار يربط بشيء معين نعم يربط يعني وفين الفضليات شاء شاء إن شاء سواء نعم بأكملة مفرحة محزلة مستمعاتنا كانت إن نكون إن يعني وإن جناء تودون بهذا الله الله والله هو الحادثة الموضوع ما الله كتاج لفرادة المستفادة فتتذكر أسئلة أو لو إن حتى نصح م م س ت ع اول ت يعتبه ن ا الفضل لا ا ل أول ه شيء أ ر ي د أ ق و ل لهم ا ل م ر و ن ة ا ل م ر و ن ة م ه م ة جدا في ع م ل ي ة الذاكره ة أ ن تكونين مرنه في استخدام المعلومات و ثانيا تتكلين ع ل رب العالمين دائما نعم نعم وتقرأين الصور واللي شوية وأيضا قبل أكفت دعاء يقول اللهم أ خ ر ج ن ي من ظلمات الوهم و أ ك ر م ن ي بنور الفهم وافتح علينا أ ب و ا ب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إ ن ك على كل شيء قدير السلام عليكم أ ت <تصفيق> و أ ح س ن ت م وطيب ا ل ل ه أ ن ف الله س ك م إن شاء ا يا ضيفتنا الكريمة ا على ل ل م ع هذه وبركاته م الجميلة ا ت ط ع ا الأخت ذ ك ت بالرسالة السلام ل ع ي م ل الخبز خ خميرة خ م نعم ي هي ر ة يا أ ي الأمورية هي خميرة الخبز. نعم يا أختي الفاضل هي إن شاء الله خميرة الخبز, <تصفيق> الخبز. مستمعات الفضليات إن شاء ا ل ل إن إذن إن وصلنا إ ل ى ن ه ا ي ة حلقتنا لهذا اليوم و إ ن شاء الله نتمنى أ ن تكونون قد استفدتم من هذه الحلقه ة ساعة كاملة الحلقة الساعة العاشرة العاشرة ورحمة اللي كانت إياكم شاء الله من الزمن الحلقة إن شاء الله تعاد يوم الأحد الساعة العشرة والنصف أنا ما النصف إن شاء الله صباحا إذن مستمعاتنا الفضليات إن شاء الله إلى الأسبوع المقبل واستودعكم بأمان الله、وحفظه. والسلام على إلى عليكم ورحمة الله يوم أترككم ك إن من إن إن إذن إن أعتقد مدى وحفظه و ر ب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 ل أ ن ك جوهره اخراج م ه الصائغ